بسم الله الرحمن الرحيم الفلاه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير فَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ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 ويؤت كل الذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرضيكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يسمون صدورهم ليستغفوا منه؟ ألا حين يستغشون في آبهم يعلم ما يسرعون وما يعلنون؟ إنه عالم بذات الصدور وما من دابة.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 وكان عرشه على الماء إلى يبل وكم أيكم أحسن عمل ولئن قلتم إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحرا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 ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفوف ولئن أذقناه نعمة أبعد الله أمسته لا لا يقولن ذهب سيئ عنني إنه لفرح فق إلا الذين صدروا من الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضًا يُحَاوِلُ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَن يَقُولُوا لَوْلَا إِن عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنمَا أَنْتَ نَذِيرٌ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 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يزقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ الْرَّبْبِهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً هُلَاءِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَتَفَرَّضُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَوَعِدُهُ فَلَا تَكُفِّ مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يحرضون على ربهم ويقول الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين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 إنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها قاولون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يتويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير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 من الرب وأتاني وأتاني رحمته من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لا كارهون ويقوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملتقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَن بِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ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 قال إن تسخر منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأثيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم حتى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 وَنَادَى مُحُنُّ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَأْزِلِ يَا بُنَيْر كَمْ مَعَنَا يَا بُنَيْر كَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَا قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ذلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفق لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اذبق بسلام منا وبركات عليك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 ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم, ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتم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 اشهد الله واشهد واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تغرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 نَجَّيْنَاهُ دُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْولِيُ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عاذا كفروا ربهم ألا بعدا لعاذ قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريد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 نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ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 مكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق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 وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منير يا إبراهيم أحرض عن هذا إنه قد جاء أمر رب وإنهم آسيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصير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 إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مغفر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 إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخشوا الناس أشياءهم ولا تعسو في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أن عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شقاقين أن أي يصيبكم مثل ما أفرق قوم نوح مثل ما أفرق قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح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 وَإِنَّنَا لَنَرَاكَ فِي نَضِيفٍ وَلَوْلَا رَأْضُكَ لَرجمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْتُ أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّقِدْتُمُ واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأسيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وَرْتَقِبُوا انني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا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 إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوزد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بإسر رفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليه منها قائم وحصيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَظْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ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 فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما زامت في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد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 مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفقوهم نصيبهم غير من ولقد آتينا موسى الكتاب فخط لف فيه ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضى بينه وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كل اللهم لا ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغل إنه بما تعملون بصير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 النهاري وزلف من الليل إن الحسنات يزهذن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَ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 وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب الزماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله